لشون اتبلشولهم لشون بكى الدنيا راح لي وما راح بالضو لاشون وباخر المشوار مستمعينا بنكون وصلنا لفقر تعيشها صح فعيشها صح وخلي روحك حلوه راح من عيشها صح هو الروح الحلوة ويا حلاوة أيامه للي روحه حلوة مستمعينا أن التعامل مع الناس فن أنك تقدر تكون فنان ترسم بريشتك خطوط حياتك وتلونها بالوانك ولمصلحتك هذا أمر ليس سهل أكيد ولكن أبدا منه مستحيل انك تمتلك روح رياضية وتقدر تسيطر وتتعامل مع الجاهل والحاقد واللي بيحبك واللي بيكرهك وتطفي نار التعامل المباشر بالروح الحلوة هاي هي, هي هي أكيد هي القوة <تصفيق> حلوة مني أنا وإنت أنا وإنت خلونا مستمعينا نسمع استطلاع الناس شو قالوا وشو حكوا على الروح الحلوة وبنرجع مكملين. هلا شوفي دائما الإنسان روحه دائما هي اللي بت. روح الانسان تعكس للطرف الثاني يعني مثلا قد ما يكون الانسان طيب دائما طيبته تعكس للطرف الثاني اللي عم بيشوفه قسم من الطيب يعني وكانه, وكأنه هي الروح الحلوه نحن اللي بنسميها روح حلوه هي هي الطيب هي هي بالنفس هذا الشعاع بالنفس قد ما يكون الا ما يسلط على الشخص الثاني ويصيبه بشيء من هذا النور الطيب ابدا ما كانت عيب حلاوه الروح عمرها ما كانت عيب ولكن في في بعض الناس ممكن يظنوا أنه هي وضعف أوهب لني أو حياتي بتعرف كثير أوقات بحسها هبيلي والله وحياتك وبتهيق لي مش بتهيق لي أنت أكيد هبيلي حياتي <تصفيق> غريب أنا مني شعر هالشي إيه ما يمكن مش أصدر ما هون الموضوع فهمت إيه بس لا أنا بالمرة مني حاسس هيك شي إنه بعيد عن الجو هذا إيه بعرف بعيد عن الجو عمرك أطول من عمري هبيلي وبعيد عن الجو رح تموتني انا بحكي مني عزابي بيهمني كتير الروح الحلوه الاطلالي الاولى يعني انا لما بدي ارتبط ارتبط بنت روحها حلوه مبتسمه بشوشه افهم علي وتفهم علي وانا لهيك قررت اخذ وحده حمصيه لانه معشرانيين خد حلبيه مثلا شبههم الحلبيات اه كمان الحلبيات بحبوا يدللوا جوازهم كتير لا حلوات دلع ودلال وكمال وجمال وكتف أكابري إذا لبسوا لخيو طوله أوامة الغصن البان الروح الحلوية موجودة بكل شخص فينا موجودة بكل شخص بقدر مقادر بعقله يسيطر ويعطي أحلى بظل روحه أحلى وممكن يتعرض يعني الروح الحلوية ممكن أحيانا يتعرض لمناغصات من وجه غير محبز في في الطريق من عمل غير جميل لشخص ما من سلوك غير جيد تتأثر الروح في طبعا رايحين وما حد أخذ معه شيء مع أنه بس يموت الواحد ما بياخذ معه شيء يعلمونه بس من هلأ لوقت ما هنية إلا ما يلتقى شيء طريقة بالعلم بالتكنولوجيا يأخذ معه الواحد مش بس شيء يأخذ معه كل شيء هلا فكرة الانط... بيحكوا أنه بناخذ الانطباع الأول من النظرة الأولى أو من انطباع الاول للشخص أنا هادي ماني معا لأنه في كتير أشخاص نحن اول لقائنا فيه ما بعرف ممكن نحس أحيان بطاقة سلبية أو نفور أو شيء مجرد صار حديث مجرد صار حوار أو أي تعامل مع الأشخاص تنعكس الصورة تماما ومنحس خديش هادي الروح تتلامسنا من جوا فأنا الروح الحلوة بحس أنه ممكن نعرفه عن طريق التعامل أكتر من الانطباع الأول إيه دا يا شيخ، إيه اللي يا شيك؟ يا شيك؟ إيه يا شيك؟ يغرب من سنين يجب ناس متعرف عليهم أول لحظة ما من بس بصروحهم الحلوة بتخليهم أعلى الناس لإلنا هلا من أهم مقومات الروح الحلوه انك تتجاهل وتنسى وتسمع وكانك ما سمعت خاطب نفسك قويها اضبطها ضبط النفس قوة ابدا من نضعف ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب مستمعينا خلوا الابتسامة ارفيئتكن وما تفارئكن الابتسامة صدقة بتقدروا من خلالها تكسبوا عدو أو تطفوا نار غضب خاطب الناس على أدر عقول إما تكسبون أو تتجنبوا حدث ما مستمعينا صار وقت نسمع رأي مدربة التنمية البشرية لمع حسن وشو رأيه بالروح الحلوة؟ وبنرجع. مرحبا لك المستمعين أمواج FM بفقرة عيشها صح اليوم رح خبركم عن النفس الراضية يلي روحها حلوة وطاقتها إيجابية هيدا الطاقة السامية ما غير من أفكار إيجابية لأن الأفكار ترتبط بالمشاعر ومشاعرك بتسيطر على سلوكك وسلوكك هو مصيرك هو انت هو المرآة الحقيقية اليك هذول الاشخاص نشيدون اليومي انا راقي باخلاقي رقي اخلاق جاي من كبيره كبيرة وايمان متوازن ومتل ما بنقول الارواح جنود مجندة ما تعرف منا اتلف وما تنافر منا اختلف فعلا في ارواح بتتالف معه وبتصير العلاقة عميقة معه وفي ارواح تتنافر معه يعني مرات ما بيكون عندك مبرر بالمعنى المعنوي بقدر ما هي حالة شعور وطاقة فبتقول ما في كيمياء بس شوفوا بعصدني بس شوفوا بنزعج منه هدول هنون مصاصي الطاقة ممكن يكونوا أشخاص غاضبين دوما ممكن الأشخاص يلي من ينسى قاموس محبة بخطأ يعني على هفوة صغيرة منك بيسرق كل طاقتك وكل عطائك وبيلغي كل معروفك معه يا جماعة أهم شيء لنحمي حالنا هي الابتسامة فالابتسامة في وجه أخيك صدقة ورح ألكن سر في في خلايا اسمها الخلايا المرآوية يعني وقت بتلتقي بحدا إن كان مبتسم هيدا الشخص مجرد تطلع, تطلع عليه رح تتفاعل الخلايا المرآوية اللي عندنا مع هيدا المنظر اللي هو الابتسام الحلوة وبتنفرز نواقل عصبية وهرمونات بتخلي الإنسان يبتسم ولا وأقرب للسرور كمان فحافظوا على الابتسام على وجهكم ابتسامه لطيفة بترسل رسالة ودودة للآخرين وبنفس الوقت بتعزز اللطف بعيون الشخص تماما مثل ابتسامة الموناليزا وهيك بتحمي حالك وبتضل محافظ على طاقتك ان شاء الله تكونوا استفدتوا خلوا الحياة حلوه وعيشوها صح ومثل ما قالت المدربة لما حسن مستمعينا الابتسامة كتير مهمة وأنا بقول كمان الابتسامة سر حلو مخبة مثلها حتى تتقنها الحياة حلوة عيشها صح وخلي روحك حلوه بالتحديات من فريق العمل اللي كان مرافقني لليوم <تصفيق> عن هندسة الإذاعية المهندسة جمانا محمد أما الصوت فعالة سليمان اعداد والتقديم لي رنا انا رنا خضور وكل الاغاني الحلوة اللي سمعتوها اليوم مستمعينا كانت من مخرجتنا ردينه سليمان صح صار وقت نرجع مستمعينا لاستوديوهات اللادئية ونكملين بأحلى الأغاني والبرامج عبر أثير أمواج FM